ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آفية لا ريب فيها وأن إن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فان يعط فيه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 فَالْيَوْمَ ظُرَّ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ